بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما الحقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال فَمَا نَيَتَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقية وَجَاءَ وَمَن قَبِلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَالتَّبَاطِئَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 فيوم إذ وقعت الواقعة والشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجاء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 وقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَلِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه؟ هلك عني سلطانية خذوه فولوه.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 اذل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.